ساعل عقل يكون فراس، طعيب المجر حاله حرام، يبصر واحد في البلاد، يشبع مع ويبدي، ويبصي بحوض شواء، ويبصي بحوض شواء، ما ما ما ما يصير يا مشرف الساء ايوه ايوه لله الكساء من شراف الزاه خمر ويدك الزاه خمر ويدك الزاه مشرفها اهل الزاه مشرفها اهل الزاه على, على بابك يا على بابك يابا يا من كوت يا ملكا ويت شنوان سبس يا سيدة زياد يا حنينة ماما يا حنينة يلو كل جهنة ماما يا بنت الإيمان ما زينك يا نيدي المنضام يا عليا المطام ماما يا بنت الكرام ماما يا بنت الكرام سبت يا سيد زين، نزرة روى حنان نزرة حنان حنيني انا قلبي بيت ان شغل والعلم رحمة المن ما القلبي لين انا هخلع امير وانا عبي تلاي يا كريم تباري وانا عبي تلاي يا كريم تباري ونزيفك العلم. ونزيفك العلم. العرب ماما. ماما يا كريمتي ليه ونزيفة العاء ونزيفة العاء يا مولار دلوي يا مشرف لا كريم نغارك أوي يا كريم نغارك أوي يا ما يا لا مهل البلاء بيلوم علينا ليه الحب وعدو قوي الحب وعدو قوى إيه يا يا وسع غيره علي لما نقر واللي بعده بعده و شرق البلد لا فيه لا فيه ادور على دوا قلبي بين العيب والملين ادور على دوا قلبي بين العيب والملين يلا انت يالي كواك الوع تدري على جرحك لي جو قلبك لي تدري على جرحك لي خلقه جو قلبك لي تلل كواب الهواء والله بيبان الوع والذي بيبان الوع الوع دي جو عدي ما يخافك انا عاشق بالقلب من اللي نظموا من نسوميكي يا حاجه بسمه ايه ولا انا قلبي عشان بنت بس غمازه ايدها اليمين فيها قران والتانيه فيها خبره في ازازه انا بحسبها زهله ياعم يا بو مشتاقه لقيتها في الجامعه بتعلم ومجتازه وماسكه غربان يامه فوزيه ونزلت الخلد هزازه والله واحد عد عشر سنين ووصل والده شعر شاغل يامه يامه يامه <تصفيق> من فتحه لعم الشيخ صدي ابو المعاطي يا ربنا يرحم ورحمته وسعها وإن شاء الله ذكرى عم الشيخ صدي ابو وعشرين سته ووحي الشيخ ايمن عبد العزيز وصوفي الدين We ta'ala ku min Shikhah wa Taddeh Abu al-Maajju wa ulaydu. We ta'wa am al-Gamilah يا Ya Shikhah wa Taddeh يا خالقار ما تخاف الله يا مسكين ما تخاف الله اطلب الناس بالشفره اطلب الناس بالشفره اطلب الناس بالشفره اغمر الناس بالعينين اغمر الناس بالعينين يا خليك سادسا المليانه لولا الهوى مكانتي الدنيا عبراتي يا خلفاري ملاوي يا ابو مصطفى ملاوي عمي يا ملشي ملاوي يا سيدي عيد الملاوي يا خفار بالالوس خلي كساتك مليانه يا خلي كساتك مليانه نول الهوى ونول الحب نول الدنيا عوره ya miskeen mat chaman la ya shukr mat chaman يا مسكين قد باللله بدل الناس بصيغين بدل الناس بصيغين يا مولانا يا سيدنا اين ابي يا مولانا سيدنا اين ابي فخرا لا توه في فكري يا الذي نهي عزيز والله والله صوتك ستعطر بيزا يا الذي لي فوزيه يا بصصت خمرنا إياي يلا وينا يا رجال أمرو الجلل خمرنا إياي على سواد خدي مال الخالي ومالنا مال الخالي ومالنا مال الكلام ومال معنى من الكلام وملا معنى قولوا لمروة يا الشام قولوا لمروة بتلزمزاج كبحنا حدين حلالة ابو مصطفى وسألتك اصل الحلال من عد الله يا خبر ما الله يا مسجين ما الله يا خبر ما الله الناس بيش بيش. Let's Benten, Benten, Benten, Benten, يا I said يا my enemy, يا have no يا what you're يا You're a disgrace to our people. I said to my enemy, "Bastard!" But in the heart, we are not weak. We are living in Belash in Belash. We are not weak, بيستنى بيت الظالم ما يعلاه ان علي ما بيستنى للحق احنا بقولنا ابو مصطفى سانا الك اما فوزي يا حبيبتي يا نا اما شفاعه سيدنا الك اما يوسف وحبيبي يا نا يا من في وسانا حق عيد وحبيبي يا الله. بر الحق احنا يا عشكار سآل جان يا حسنين وحبيبي يا نام ابن سلام وسآل جان ابو عويضة وحبيبي يا نام ابو حلاوة وسآل جان ابو لمولة وحبيبي يا نام ابو عالي وسآل جان نحب الفرحه حبيبي يا نام اللي يبع من مريح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 هنا عتمت خيّة بزرزان أنا أدام فيه مرد جميل مش ممكن أبقي على أدامك من عند الله خوار اللي في الهواء بتنسّف الرياح لما ولدي Jaweri lo ali mi amido, Jalwa la narak li timsha. Jaweri lo ali mi amido, Jalwa la narak li timsha. Minu minu يا minu minu minu minu minu minu minu يا اللي خبرني عليه على زاوية السُّنَّة، يا بدرني على جبل ميدي، ودلولي يا مغرمي سبب الحب اللي ميدي، قالوا القلب وقالوا العين، قالوا القلب وقالوا العين. هو الجن ني ابو هريره ساوى الخط قولوا يا باب الجبل سواه يا باب الجبل سواه يا عبود الخلاوي يا مولود الخلاوي يا كل مع الليحله حب الغالي حللي لي وما لعبي. طب وانا مالي من عبي طب وانا لي يا مني ياخذ مني ولا ولا نفسي واروح أمر بدليل عن زوية اللي معلّا في الجواء اللي معلّا في الجواء تتسسس في الدليل صيّع علينا بي عامل انت منور محافظة ونفذ السبب واللي ما مفاتش واللي صلى على الادوات ارض العمار خالد حياه امشي بيه والشيخ احمد على اللي يرحمه لما اشتغل ينفذ بوش وانت منور بحظ الدنياة والتقالية والمرضية والأليبين شلوه عم أبو هاسم يا عم ابو هاسم يا ابن ستين السيدة الزينة لاني جدا حمد السيداتي واني صار لعنها جيد سيد العمار ودراحل علينا لسه بنت عم على بقى و وربنا ربنا احب عمواتنا و عموات المسجنين شهداء العلاء و و عيش كل مرض و كل عياء و الفتر على على يد السكس سافر سوا عشان إلهي أحيا، ما فتش في العناق زود علي القلب وجرحه، خش العهد خش، وطال لي المطر ويبتسي الظلم. ما لعيني حرام يا رب اسمعي الحق الحق عبيده بن الحق حق الاستاذ محمد في من وصف لدواء وفي من كتب لحضور لا جدي يا معاذ ملاقيتش ابدا كوى منه يطيب جرحي خلاص فتحنا العياده يا عم بن مصطفى والكشف لوجه الله ونعطي المريض الدوا يا ابن فوزيه من غير رشده معاه نعطلو بالشابين واحدة عليها اسم النبي والتبع عليها الله اما اللي عليها اسم النبي داوي مرضاكم بالصدقه وحسيني عبوالكم بالزكاة اما اللي عليها اسم الله العز كله فتاة الله والله ما حد دخل الاب وخد حاجة معاه عشان الابرحة كتير, كتير فيه يا اما جنة يا اما نار تصلاح استرها مش يا شب السادس مشي سوى وأولي أغلت الغالي يا وعد خالي قبل الجروح بحضوري وعلاج موجود ما دام الصبر موجود هتشفى ياعينى <تصفيق> <تصفيق> الملوك <تصفيق> يا دي الرساله يا خلي الله وحده النبي مدد يا سعب الفر ومدد يا سيدنا الحسين سيد حسين سيد زين سيد النبي السلول ومدد يا سيدي علي زين العابدين مدد يا سيدي ابراهيم يا شيخ العرب يا سيدي احمد يا شاب الدين الرفاعي الله وحده النبي مدد Twenty-ninth ابو خليل يا رب Bin Ta'ahmad. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, مدد اصحابها مدد خمسة <تصفيق> استبتولوا عمب وحلاوة استبتوا مشعوب اصحابها ايوه ايوه, أيوة. عمبته الشيخ شفاعة ये करना है وفي فيش دنو وفي وفيه اللي انصال حاله من عند الكريم يرضيه وفيه اللي دحكوا في البداية Akinu fi mina jana, aku ali. Oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, ما يدلم يدي عا طي بوش معي ما يدلم يدي مين زيك في العالم مين زيك مين في زيك مين ولقى في البساكيه غارقه في البساكيه يا بربر البلدي يا مرب المرئين يا أبا يا بسمعين يا ابا الأحوان مصنع الرجال سيد يا أبا يا مصنع الرجال يا با يا بعين مخفين سئين الحنين يا با يا بعين مخفين يا سعيد الحين بير المغلي يا بعري وطيب يا بعدين مخفي يا حامل ويلي يا حامل ويلي بير المغلي يا بعري, بعري وعصر gallab lel sawar ya ba'eri wa sayya ya gallab lel sawar a paya buswa sab'a saba'a a paya buswa wa rabb saba'a minni zayyak fi minni zayyak يا قائد الميدين حج على حبك من عديني يا حمد عبدو يا رب العزيز يا رب المريدين اللي حاليا هذا يا والله مين يا مش هاي آه يا عزينه طاب يا عزينه يا زينه تسنا وخمريه يا ولا يا ولا ابو قش يا عزينه ايوه ايوه يا تسنا وخمريه عليها البادي هي ساس الحي يا ابو جاسم هي ساس الحي يا ابو جاسم يا ابو عبد المجيب يا باطني جلي يا ولد يا ولد جدتي يا باطني يا باطني واللي جلي يا جدتي يا باطني جلجلجلجيني يا جلجلجلجيني مفكرينني بغني لي مفكرينني بغنيلو قد وعدنا نفسيري Nazar ya baatiya, mama ya biya bil bashawe. Nazar ya baatiya, mama ya biya bil bashawe. Wallahi demek sharba, wallahi demek sharba. Aba ya busmai, الورد ورد غير موآب السلطان قل السلطان سلطان كل الزهر سلطان كل الزهر يا وحاو يا وحاو سلطان كل الزهر انا شوكي سلاحر وخدخل المملكة انا شو سلاحي وخدخل مملكه المملكه والقهر يا بعد المملكة المملكه والقهر, المملكة والقهر اغيب عدكم سنه واحضر حداكم شطر غيب عنكم ساس ابو حامد يا ريت يا ولا يا ولا واخبار حاتكم يا صاحبه العبيه يجري في اللا نهى عمو شيخ محمد يجري في اللا نهى كل من ده يسقط يابا على طول وما يشاء صبرك يابا على طول يابا مهما يلومون الناس آ با يا بصيبا مهما يلومون الناس آ با مهما يلومون الناس يا أم يا بواش منهم ما يجي على إخلاص وبيد شرفنا الجاس وبيد شرفنا الجاس بس حنانك يا عين يا با والله بحب حب يا بجاسم بحرح أبو عبرالي بحرح عيش و هموت على حرح يلّم غزيني حب هعيش و هموت على حب يلّم غزيني حب, حب يلّم ديني حب, حب انت السابق انت السابق ياوه يا بو السباعة انت السابق يابا يا باين مخفي يا با يا با يا با كبير النازلين كبير النازلين يا با يا وزير السي سي يا با يا وزير السي يا با يا وزير السي انت السر في كل اللي بيجران في كل اللي بيجران بتنعس الناس، بتنعس الناس، وأنا سجرا للليل، أنا سجرا للليل. أنا بنع على حالي، ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل طبيب أريد أسألك ما عندكش دولوالي بتنعز الناس وأنا صغران الليل يا ليل الحيارة يا ما فيك صغارة أرحمهم يا ليل عليك يا على العشاء من على العشق والطور تشبه لليل السجر على المسجوط بيطوي تشبه لليل السجر على المسجوط بيطوي يا من تطوير يا, يا من تطوير يا قبيب أريد أسألك بعد أن تجشد والحال قال لي علي وشرفي لباك يا عبد يا ابو والله ان بعتي بيه يابا كم قدها والله ان بعت بيه صاحب غالي وحافظ على وتره حاتم وتر الرجال وتر الرجال غالي وتر الرجال, ود الرجال او سيكي يا مبتكر ايوه بعد ما طق مع الخال أوسيسي يا مبتالي ما تقعد مع الخالي اقعد في ريح مبتالي سلكو من العالم أيوة, أيوة سلكو من العالم ساعتي قول الآن اه يا بابا باب يا بابا باب بابا يا بابا, بابا, بابا, يا بابا, بابا, بابا, بابا, يا بابا يا ابن الواح يا معلمنا الحب يا قلبوا يا معلمنا الحب, <تصفيق> يا معلّمنا الحب <تصفيق> حبك علينا يا على يا يوسف العيد يوسف حبك علينا يا يا, يا سرع على العار ابوك يا يا أبو كاسر يمين ليل الهجر ليه يا أبو كاسر يمين ليل العيلين حبك بيكويني حبك بيكويني انت حيتعيني على برك رسيني على برك Só que ele cresce nesse Só que ele cresce nesse Ó pai, eu vou citar Só que ele cresce nesse E ó pai, eu vou citar Me dá pra você vir aqui Me dá ياما توزي في مدام نشيكي اللي ساعد عبدون ياما شفاء لحد على عبدون ياما شفاء لحد على عبدون يا رب ارحمك يا رب العزيز يا رب ارحمه الحرب مدام نشيكي اوعى الحب يا اهل العظام يا ابن نصيحي ايه ده كده كده اللي كدبوا لا غرامه ولا كلمه وعدي مكتوب بص بقى ما ده مواعيدي مكتوب بص بقى يا عمي يا ابو جاش اا باللي انكتبوا يا ابو مصطفى اللي انكتبوا يا صاحب الفاره جرحي جرحي انا انا جرحي جرحي يا باسم يا حسين جرح قلبي انا صل على النبي جرح في قلبي انا حبك اشعلت بس اللي حسستني وعلى باسم على حبك بس اللي داريني هو انا بس اللي حسست وشكر من دول بس اللي داريني ايوه يا سابع هذا الداشع ضوى روح روح قوم روحي خالينا روح يا خالينا حمش عطيه اللي بيمثل الصفه حاله ابو مصطفى يبوزين يبوزين يبوزين يبوزين اللي وعده بيمثل على جنه روح يا خالينا حمش اللي روح يا خالينا نام نام نمسيد الوعد فيك الوعد للي يموت يا بحامد يا بعبال روحوا سيز الوعد الوعد للليل والله بينام الخالي والله بينام الخالي وده سهران الليل الليل, الليل على عشقي أيوة بحرعن اللي هلي وصارس اللي المال عشقي بحرعن اللي هلي يغب عننا بجسم يغيب يغب عننا بجسم ولا بيقدر يضربه والله سكنناه والله سكنناه بالحب بيجي و. الحب جميل احب من الحب اه احب وقلبي آه. ايوه احب من, من, من الحب اه يا سعيد يا سميه يا بابا يابا يا ابو هشام الحب اه اه احب من Mais n'est-ce qu'il y a l'air Mais n'est-ce qu'il اللي خال الخليلي يصحف على عينه على وجهه اللي خال الخليلي يصحف على عينه ساعتي يقول الآب شجر بدر ساعتي يقول الآب يا عم يا عم يا ابو مستشفى فيسمع النداء فيسمع النداء من سبع سميجي أمي <تصفيق> أمام من سباس ميجي ساعتي يقول يا حاس باسمع جميع الناس مهوى يا حبيبي ساعتين يقول يا حاس باسمع جميع الناس لنفس يا حبيبي يا مصطفى تحديث عن المصطفى تحديث عن المصطفى والله في معناه يوم العرض على الله ابو غازي والله في العرض على الله كل وحبيبي كل يا كلمه دير النظر يا الهو دير النظر يا تلفن تراب تلفن وابو مصطفى الكلام من النبي واهلا فجداري الكلام من ناوي. أهل من غربنا أدوه ومسى زحمد العباسي بزر النارنا وابا العلمين والجيسون ومسى زحمد العباسي بزر النارنا بزر النارنا ومسى زحمد Do do do do do. Our land is a haven for the poor. The most resilient are the most resilient. The least resilient are و حبك يما قدك لم منهي يابا فوزي يا سيد يا عيد اروا سيد يا عيد يا ابو يوسف فارو يا ابو يوسف فارو لما انتويت انتويت بالوعد لما انتويت بالحرام لا منتويت بالحب يا عم يا ابو يا عم يا كان السبب عيني رحت لطبيب, رحت لطبيب اللي كان علي عيني اللي كان على عيني داك دا دا اللي جاي قوي وصف القلب دواء وصف القلب دواء سهرت عيني سهرت عيني اتحكت على اللي جاي هبت على, اللي على اللي جاي على اللي را على اللي جاي يا عيني بعد الحرب عني نار القلب نار القلب القلب